فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبسوا أمدا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 هؤلاء قوم اتقلوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتدلتموه وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف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 وَمَا إِنْ يُظِلَّ فَنَا لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَامَهُ وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ يَا تَالَيْمِينِ وَلَا تَشْمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالوَطِيدِ لَوِ اطْمَأَنْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا لو لئمت منهم فرارا ولم لئمت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبستنا يوما أو بعض أيام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 ولا تفلحوا إذا آبادا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بن عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم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 ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءا ماهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء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 ولي ونا يشرك في حكمه أحدا، وَتَلْوَمَ أُوْحِيَ إليك مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَمْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا اُصْغِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَسْعَ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ أَخَلِدَ فُرَّ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِالْضَّالِّينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَاضِقَةً وَإِنْ يَسْتَغِيثُ يُغَاشُ بِمَا إِنْكَلِمُهُ لِيَشْوِي الْوَجُوهُ بِأَسْلَ الشَّرَابُ وَشَاءَ الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عملا انائك لهم جنات تعدن ان تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب وللبسون ثيابا خضرا من سندس متكئين فيها على الأرائك نعم السواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا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 أَفَرَضْتَ بِاللَّهِ خَلَقَتْ من تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَاءَ كَرَجُلٍ لَكِنَّهُ وَاللَّهُ رَدٌّ وَلَا أُشْرِكُ بِرَدٍ أَحَدَّ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَمْعَتْكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ منك كما لو و فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلا تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما فيها وهي فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير سوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض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 ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعربوا على رَبِّكَ صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل دعمتم أن لن لكم موعدا وَأُضِيعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَا هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِنُوا حَاضِرَهُ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لآذم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس بدلا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 وراء المجرمون نار فَنُورَ فَنُوَّ انَّهُم وَقِرُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرَفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مِنَّا عَنَّا سَأَن يُؤْمِنُوا إِذْ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا وَمَن أَوَّلَ مِنَ الْذُّكِّر بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى خُلُو بِهِم أَكِنَّتَنَ أَيْضًا فَهُوَ فِي أَعْذَابِهِمْ وَقْرَآءٌ وَإِمَّا تَدْعُهُمْ إلَى الْهُدَا فَلَيَهْتَدُوا إِلَى النَّأْبَدَ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ الرَّحْمَنُ لو يؤاخرهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وَثَلَكَ الْقُرَاءَةُ لَكْنَا هُمْ لَمْ وَلَمُ وَجَّأْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَنْضِي حُكُومَاهُ فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُكُومَاهُ مَا فَتَقَدَّسَ بِلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرْدًا فَلَمَّا جاوزا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 واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغى فارتدى على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من علما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 فأراد ربك أَن يبهر أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تصطع عليه صبرا ويسألونك عن القرنين قل سأسلو عليكم انْهُرِ اقْرَأ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَازْدَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا عين فِي عَيْنٍ حميئة.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 مَثُمٌ مِنْ رَبِّهِ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّهِ جَعَلَهُ دَكَّاً وَكَانَ وَعْدُ رَبِّهِ حَقَّاً وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِلَى يَمُدُّ فِي بَعْضِهِمْ وَنُطْقَفَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَا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 أعسدن جهنم للكافرين نزولا قل هل نربئكم بالأخسرن أعمال الذين ضل عيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم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 القائدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنسد البحر قبل أن تنسد كلمات ربي ولو جئنا بمثله ولو جئنا بمثله ما قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله